اليوم الثاني، عندي يمكن تعديل بوار التعديل الثاني من شهر جمادا الآخرة لعام ثمانٍ وثلاثين وأربع وألف، ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام من تيمية رحمه الله تعالى قال رحمه الله كتاب المناسك قال رحمه الله باب وجوب الحج, باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. بهما قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم رواه أحمد ومسلم والنسائي قال رحمه الله وفيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعلموا بها ولم تستطيعوا لم تعملوا بها لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد والنسائي بمعنى قال وعن أبي رزين العقيلي أنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الضعن فقال حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وصححه الترمذي قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد بن ماجه وإسناده صحيح قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله فقال ثم ماذا قال ثم الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواء متفق عليه قال رحمه الله وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان وذكر باقي الحديث وأنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه الدار القطني وقال هذا إسناد ثابت صحيح قال رحمه الله ورواه ابو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 قراءه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخباره وما أجمل أن يعمر الإنسان وقته بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالخير كل الخير بعد العناية بكتاب الله عز وجل العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العناية بحديثه وخبره وسيرته وهديه صلى الله عليه وسلم وإن من اشرف العلوم التي تتعلم أن يعتنى بحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يؤتنا به تعلم حفظا وتعلماً وفقهاً ودراية بحمد الله وصلنا إلى كتاب المناسك كتاب الحج وقاربنا من الانتصاف في الكتاب كتاب المناسك وهو كتاب الحج يسمي بعض العلماء كتاب المناسك ويسمي بعض العلماء كتاب الحج ولا بأس ف. قد ورد تسميته بالمناسك في سورة الحج وقد ورد بتسميته بالحج في قول الله ولله على الناس حج البيت ولكل نصطلاحه لكن جرت عادة كثير من الفقهاء أن يسمونه كتاب المناسك الحج لغة القصد وقال الخليل هو كثرة القصد إلى من يعظم كثرة القصد إلى من يعظم وهو بفتح الحائي الحج وكسرها الحج ونقل الطبري أن الكسرة الحج لغة أهل نجد والفتح لغة أهل الحجاز وغيره وهي لغتان قرأ بهما الأئمة السبعة وأكثر السبعة قرأوا بالفتح ولله على الناس ماذا حج وحج البيت والأكثر على الفتح وهما قراءتان مشهورتان ولغتان مشهورتان وأكثر المسموع هو الكسر كما قال الله ولله على الناس حج البيت والقياس عند العرب الفتح يعني ولله على الناس حج البيت ولا يعني إشكال لأنها قراءتان سبعيتان في الشرع الحج قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص الذي هو أشهر الحج على هيئة مخصوصة وقيل قصد مكة والمشاعر على وجه التعبد والتعظيم لأداء النسك في زمن مخصوص من عرف الحج بعضهم عرفه باعتبار عام فقال قصد مكة ويدخل فيها المشاعر وبعضهم عرفه باعتبار أن مكة غير المشاعر فقال قصد مكه والمشاعر ولا إشكال لكن الأهم من يقال قصدها على وجه ماذا التعظيم على وجه التعبد والتعظيم العمرة لغتنا الزيارة يقال أتانا فلان معتمرا أي زائرا وقيل العمرة القصد كذلك قاله الزجاج وغيره وقيل انما اختص الاعتمار بقصد الكعبة لأنه يقصد إلى موضع عامر فاستعمل في اللغة الاعتمار بمعنى قصد الكعبة لأنه موضع عامر وفي الشرع زيارة البيت لأداء النسك وقيل زيارة الكعبة المشرفة لأعمال مخصوصة هذه تعريف الحج تعريفات الحج والعمرة والحج ركن من أركان الإسلام العظام وفرض من فروضه لحديث ابن عمر المشهور في الصحيحين من الإسلام على خمس وذكر منها وحج البيت جاء في بعض الروايات تقديم حج البيت على الصيام وجاء في بعض الروايات تقديم الصيام عليها والحديث متفق عنه وقد فرضه الله عز وجل بقوله تعالى في سورة آله عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة لحديث الباب كما سياتي والحج وجوبه معلوم من الدين بالضرورة والأصر في وجوبه الآية في قول الله ولله على الناس حج البيت وقوله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر والسنة حديث من عمر الذي تقدم معنا بني الإسلام على خمس وحديث أبي هريرة وحديث من عباس وعائشة في حديث الباب وقد أجمع المسلمون على وجوبه إجماعا قطعيا ضروريا فمن أنكره أنكر وجوب الحج فقد كفر وقد كان فرض الحج على الصحيح من أقوال أهل العلم في السنة التاسعة وقد اختلف العلماء هذه المسألة مهمة الحقيقة اختلف العلماء متى فرض الحج فقيل كان فرضيته في السنة الخامسة وهذا قول ضعيف وقيل كان فرضيته في السنة السادسه وهذا اختيار الإمام الشافعي رحمه الله وهو اختيار أكثر الفقهاء واستدلوا بأن سورة البقرة نزلت في السنة الخامسه وفيها قول الله عز وجل وأتم الحجة والعمرة لله وقيل فرض في السنة الثامنة وقيل فرض في السنة التاسعة وما لا إلى القول بالتاسعة الإمام القرطبي المالكي رحمه الله ورجحه وانتصر له ابن القيم وهو أعدل الأقوال وأقواها أنه فرض في السنة التاسعة أنه فرط في السنة التاسع قال الوزير ابن هبيرة أجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم أجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم بالغ حر مستطيع مرة واحدة في العمر والمرأة في ذلك كالرجل في وجوبه يعني ويجب بشروط خمسة كما هو معلوم شروط إجابه الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاع وتزيد المرأة شرطاً سادساً عند بعض المذاهب المحرمية شرع الله عز وجل للحج لحكم عظيمة وسامية واسرار ومقاصد جليلة منها أن الحج يعني يجمع بين خيري الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل في سورة الحج, الحج كما قال الله في سورة البقرة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ثم ذكر الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم وقال لا جنح عليكم أن تبتوا فضلا من ربكم وقال في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ففي الحج منافع الدنيا ومنافع الآخرة منافع الآخرة تعظيم الله عز وجل وتعظيم هذا البيت وما في الحج عبادة الحج من التذلل والخضوع والخشوع والإخبات ولذا ذكر الله عز وجل الإخبات في أي سورة؟ في سورة الحج وبشر المخبتين وكذلك دوام الذكر والدعاء والتلبية والاستغفار والتكبير فهذا من أعظم منافع ما اشتمل عليه المنافع الآخرة وفيه من منافع الدنيا التجارة وفيه من منافع الدنيا التعارف فإن الحج من أعظم المواسم التي تعارف فيها الناس تعارف فيها المسلمون ففيه أسرار عظيمة ومنافع جليلة وفيه التعود على بذل المال فإن الإنسان يبذل المال لأجل أن يحج وفيه التعود على بذل النفس فان في الحج خطوره في القديم كان الذهاب الى مكه ماذا امرا ليس بالسهل والوصول الى المشاعر فيه انقطاع عظيم خاصه البلدان البعيده والى الان ما زال في الحج ماذا مشقه وفيه ماذا خوف وقلق وهذه فيها منفعه تعلم بذل النفس وبذل المال وتجشم الاخطار والاسفار ومفارقة الأهل والأوطان كل ذلك تحقيقا لنداء الله تبارك وتعالى ولنداء خليله إبراهيم والاستجابة لأمره تبارك وتعالى وكما ذكرنا أنه محفل كبير يضم المسلمين يجمعهم في ذلك تلك المشاعر وتلك العرصات يجمعهم على هيئة واحدة فانهم يجتمعون في وقت واحد في عرفات ويجتمعون في وقت واحد في المزدلفة ويرمون في أيام معينة كل ذلك تحقيقا لماذا؟ للاجتماع والاعتلاف والوحدة فلا شك أن في الحج اسرارا عظيمة ومقاصد جليلة وهو مدرسة يتعلم فيها الإنسان التقوى ولذا كرر الله تبارك وتعالى في آيات الحج التقوى وهي مدرسة كذلك لتعلم الدعاء كما ذكر الله عز وجل وهي كذلك مدرسة لتعلم صلة الإنسان بالله عز وجل ودوام ذكره في التكبير فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أعظم أعمال الحج التكبير بل ذكر أن الطواف إنما شرعه والسعي ورمي الجمار ماذا تعظيما لأمر الله ولذكر الله تبارك وتعالى بعد هذه المقدمة نشرع في الباب الأول باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما عن نبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل الرجل هو كما هو مفسر في الرواية الأخرى هو الأقرع ابن حابس أكل عام يا رسول الله فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى نعم لو قلت لو قلت نعم لوجبت لو ولا استطعتم والحديث بقية هامة ثم قال كما في صحيح المسلم دروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما, ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا هذا أصل عظيم في, في أمر الله تبارك وتعالى والأصل في أن الأوامر تؤتى بقدر ماذا؟ بقدر الاستطاع وأما الانتهاء فيجب الكف والانتهاء عن المنكر والمعصية ماذا باتا في ذلك قال الرواية الأخرى خطبنا رسول الله فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج لاحظوا معي قد الأولى ماذا فيها قد فرضا والثانية كتب تفسر بمعنى فرضا ومن دقة الإمام بدأ بأي رواية بدأ روايات فرضا، ولذلك بعض أهل الحديث بدأوا بهذا الحديث كتاب الحج، بعض العلماء بدأ بهذا الحديث في كتاب الحج، كالترمذي رحمه الله جيد، وبعضهم بدأ بحديث ابن عمر في كمسلم في, في ماذا في ما يلبس المحرم، البخاري بدأ بحديث سيأتينا كتاب الحج في حديث ان ابي ادركته فريضه الحج شيخا كبيرا أفأحج عن فاخذ البخاري من لفظه ماذا فريضه الحج يعني اختلف العلماء خاصه اصحاب الكتب السته في بدايه كل ماذا في الحج بالاستدلال بالحديث لكن الامام رحمه الله راى ان يبدا بكتابه باي حديث بماذا بفرض الله ماذا عليكم الحج فقام الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها هذا ليس في الحديث الأول ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع فمن زاد فهو تطوع أي تبرع وعبادة ونافلة رواه احمد والنسائي بمعناه وهذا لفظ أحمد والحديث اي لفظ هذا الحديث كذلك اخرجه ابو داود وابن ماجه وابن ابي شيبه والبيهقي والحاكم والدارقطني وصححه النووي والبيهقي وابن الملقن وهو حديث حديث صحيح وله شواهد من حديث علي وحديث أبي هريرة وأنس وقد صححه يعني من المتخرين الالباني هذا اللفظ اقصد صححه الالباني والشيخ احمد شاكر رحمه الله الجميع يا أيها الناس هذا الحديث لطيف في تطبيقات اصوليه كثيرة ممكن نطبق عليه الآن يا أيها الناس هذا نداء والناس لفظ عام يدخل فيه المسلم والكافر ويدخل فيه الرجل والمرأة ويدخل فيه الصغير والكبير ويدخل فيه الحر والعبد إلا أن هذا العموم مخصوص ويدخل فيه القادر وغير القادر إلا أن هذا العموم مخصوص خص بحديث بالآية لمن استطاع إليه سبيلا فخرج من لا يستطيع وخص به الكبير والبالغ دون الصغير لحديث أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام وسياتي معنا وخص منه العبد كذلك فإن العبد ليس خطاب موجها له جيد يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فرض بمعنى أوجب وفي الروايه الأخرى كتب عليكم الحج ماذا فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله هذا أمر هذا الأمر طبق عليه ثلاث في للوصول لطيفة هل الأمر للوجوب؟ الأصل في الأوامر الوجوب وقد فهم الصحابة ماذا الوجوب وهذا دليل من ادله القائلين بأن الأمر يقتضي الوجوب فإن الصحابة فهموا الوجوب مباشرة الثاني هل الأمر يقتضي التكرار وهو المسألة يتنبه لها الإمام لما قال فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار وهذه مسألة مشهورة هل إذا أمر النبي أو أمر الشارع بأمر هل هذا الامر بلفظ الامر دون ان تاتي قرينه تدل على اراده الواحده او اراده التكرار هذه معلومه لو ارادت مره فهو منصوص على المره لو ارادت تكرار فهو منصوص على التكرار لو تجرد الامر عن ان يكون فيه اشاره الى التكرار او التكرار او اشاره الى المره الواحده اذا تجرد الامر هل يفيد التكرار او لا يفيد اختلف العلماء في على اربعه اقوال منهم من قال لا يفيد التكرار وإنما يفيد المرة ومنهم من قال يفيد ماذا التكرار لأنه أمر ومنهم من قال ماذا يفيد إرادة الفعل أن يوقع الفعل على أي صورة ومنهم من توقف في المسألة واضح الإمام ماذا رجح هنا رجح أن الأمر لا يفيد التكرار فقال وفيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار لماذا قال لأنه لو كان يفيد التكرار لما سأل الأقرع ابن حابس وقال يا رسول الله في كل عام معلوم من عكس المسألة فقال لا بل هو يفيد التكرار والدليل سؤال الأقرع لو لم يفيد التكرار لما قلع في كل عام يا رسول الله فهو أراد أن يخرج من ماذا من مسألة في كل عام طبعا ما الصحيح الصحيح أن الأمر يفيد إيقاع الفعل يفيد أن الشارع إذا أمر بأمر فهو يريد إيقاع الفعل أقيم الصلاة يريد إقامة الصلاة وحدوث الصلاة إتاء الزكاة هل يفيد المرة كم العدد هذا بدليل آخر بنص آخر واضح الإمام عندنا هنا يفيد ماذا رجح رجح مذهب الحنابي لأنه لا يقتضي التكرار طيب انظروا يعني الإمام النووي ماذا يقول بسرعة كذا لطيف شرح النووي يختصر يقول واختلف الأصوليون في هذا لاحظوا كذا بيشرح الإمام النووي هذا الحديث قال هذا الرجل هو الأقرع ابن حابس لأنه ليس عند الن مسلم لفظ ماذا تسمية الرجل كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية واختلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضي التكرار والصحيح عند أصحابنا لا يقتضي وهو مذهب الحنابلة والثاني يقتضيه والثالث يتوقف فيما زاد على مرة على البيان فلا يحكتم باقتضائه ولا يمنعه وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف لأنه سأل عن ماذا سأل فقال كل عام ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسأل ولقال له النبي لا حاجة إلى السؤال بل مطلقه محمول على كذا هذه المسألة في مسألة الأصول طيب هل يقتضي الفور هل الأمر يقتضي الفور قال النبي إن الله كتب عليكم الحج المؤلف رحمه الله في الباب الثاني قال باب وجوب الحج على الفور ولم يذكر هذا الحديث وسنشير إلى أن الأمر الأصل أن الأمر يقتضي الفور فإن الله لما يقول وقيموا الصلاة فهي ماذا الأصل فيها الفور في وقتها واضح واتوا الزكاة في وقتها ماذا المعين الحج الأصل في أنه ماذا الفور فإن العبد إذا السيد قال العبدي في اللغة سقني ماء ماذا يفهم ولله المثل أعلى أنه يجب أن يسقيه الماء وأنه يجب أن يسقيه فورا ولا يحل له ماذا أن يتأخر طيب هل يلزم يسقيه كل مرة هل التكرار لا ما يلزم سقاه مرة ماذا حصل ماذا حصل الامتثال واضح مودنا التوكل في الأصول، لكن هذا الحديث لطيف فيه تطبيقات لطيفة. قال: قد فرض الله عليكم الحج فحج فقال رجُم كل عامٍ يا رسول الله فسكت حتى قال ثلاثة فقال نعم لو قلت نعم لوجبت لو أي لزمت ولم استطعتم أي لا تطيقون لا تطيقون ذلك. في الرواية الأخرى قال: طبعا الجمهور على أنه لا يقتضي التكرار وإنما يتوقف فيما زاد. على المرة والمقصود حصول الامتثال بالامور نعم ثم ذكر حديث الروايه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر ان هذه الخطبه ماذا متى وقتها كانت قبل الحج قبل الحج فقال في كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت لو قلت نعم في كل عام لوجبت ولو وجبت لما لم تعملوا ماذا لم تعملوا بها لانها تحتاج لاستطاعه دائمه ولم تستطيع أن تعمل بها بالوجوب الحج مرة هذا صريح على ما أجمع عليه العلماء وهو أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة إجمعاً كما حكى ابن هبيرة وابن المنذر وابن القدامة فمن زاد فهو تطوع تبرع ونافلة رواه أحمد والنسائي في هذا الحديث أو حذين الحديثين, الحديثين مسائل مسألة الأولى ان الحج لا يجب الا في العمر مره واحده على المكلف المستطيع المكلف المستطيع وما زاد عليه فهو تطوع النفل وهذا من ماذا من نعمه الله وتيسيره على خلقه ورفع الحرج عنهم ثانيا فريضه الحج وان الحج فرض لازم باجماع العلماء فهو فرض كما ذكرنا بالكتاب والسنة واجماع المسلمين اجماعا قطعيا لأنه قال فرض الله عليكم الحج ثالثا استحباب الزيادة على المرة أنه يستحب أن يزيد على المرة فقد جاءت احاديث كثيرة ومن هذا الحديث قال فمن زاد فهو تطوع استحباب الزيادة على المرة وقد جاءت احاديث كثيرة في فضل تكرار الحج والعمرة ذكرها الإمام في الباب كحديث تابع بين الحج والعمرة وغيرها رابعا أنه استنب... استدل به بعض علماء على أنه لا يجب الإحرام بمسألة لطيفة لمن مر بالميقات وهو لا يريد الحج وقد أدى فريضة الحج لأن النبي ماذا قال إن الله كتب عليكم الحج فحج طيب من حج ومر بالميقات لا يلزم أن يحرم واضح استدل به بعض الفقهاء لأن النبي قال حج مره فما زاد فهو تطور خامسا من الفوائد اللطيفة أنه يجوز أن يقاطع الخطيب فيسأله فيسأل ماذا في خطبة غير خطبة الجمعة فإنه لا يقاطع لأصل أنه لا يقاطع سادسا أن في المسائل ما لا ينبغي أن يسأل عنه ويدل له قول النبي ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم والمعنى في الحديث في لا تكثر من السؤال والاستفصال عن المواضع التي قد تكون مقيدة بوجه من الوجوه كما قال القرطبي وإن كانت صالحة لغيره سابعا الرأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته فيه مسائل أصولية هذا الحديثين فيه مسائل أصولية لطيفة ذكرناها أولها مسألة ماذا باب التأكيد أن الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار أن الأمر لا يقتضي التكرار المسألة الثانية من يستنبط أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الإجتهاد إنه سؤل فاجتهد صلى الله عليه وسلم في بيان إما ان يكون هذا الإجتهاد بوحي أو يكون جائز الإجتهاد لكنه لا يقر على على خطأ صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك الأصولية كذلك منه أن الأوامر منوطة بالاستطاعة أن الأوامر منوطة متعلقة بالاستطاعة ولذلك قال النبي ولم تستطيعوا أن تعملوا بها فالاصل أن الأمر معلق بالاستطاعة فإذا زالت الاستطاعة زالت تكليف فالمريض لا يستطيع القيام يزول عنه وجوب القيام لأنه لا يستطيع المسافر لا يستطيع الصوم فيسقط عن ماذا. الصوم لعدم استطاعته واضح نعم نعم. بما لا يطاق. اي فالأصل عدم. لكن الأصل أنه لا يكلف بما لا يطاق من عدل الله. كما ذكر اهل الوصول ان التكليف بما لا يطاق محال عند بعضهم اوكي وان كان بعضهم لطيفه يقول جائز عقلا وشرعا غير واقع بعضهم يقول هذا نعم ها ان ما زاد على الواجب فهو تطوع وليس داخلا في الوجوب جيد كذلك طيب الحديث الثالث والرابع <تصفيق> قال عن أبي رزين العقيلي ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن فقال حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وصحة الترمذي ورواه الدار قطني وابن حبان والحاكم وأخرجه البيهقي قال البيهقي قال مسلم الحجاج سمعت أحمد بن حنبل يقول لا أعلم في إيجاب العمرة أجود منه يعني من حديث أبي رزين هذا ولا أصح منه قد صححه البيهقي والنووي لكنه في معرض ماذا في معرض السؤال واضح في معرض السؤال وقد قلنا أن الأمر دائما في معرض السؤال الأمر في السؤال أو الجواب جيد الجواب على الأمر جيد أو على السؤال في باب الأمر ماذا لا يفيد الوجوب النبي قال حج عن أبيك وإعتمر ظاهره أمر لكنه رد على ماذا جواب على السؤال فلا يدل على لا يدل على الوجود. طيب ثم ذكر حديث عائشة قال قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حجر وسناته صحيح كما قال. والحديث أصله مين؟ في البخاري أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أ نجاهد؟ قال لا لا تجاهد ولكن افضل الجهاد حج مبرور وفي لفظ انظر لفظ جميله لكن احسن الجهاد واجمله الحج حج مبرور وهذا <تصفيق> لفظ صحيح كذا وفي لفظ استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد عائشه تقول فقال جهاد كنا الحج وفي لفظ نعم الجهاد الحج وبوب عليه البخاري باب جهاد النساء فجهاد النساء هو الحج والحديث كما ذكرنا أصله في الصحيح لماذا عدل المؤلف عن الروايات الصحيح كلها أتى بهذه الرواية العمرة قد يقال ليش عدل عنها لأن ليس فيها لفظ العمرة ليس فيها إلا لفظة الحج فأتى بلفظة أحمد وابن ماجه لأن فيها لفظة العمراء نعم ثم ذكر حديث أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لأعمال أفضل قال إيمان بالله وبرسوله قال ثم ماذا قال ثم الجهاد في سبيل الله في رواية البخاري ثم جهاد في سبيل الله. هكذا بالتنكير قيل ثم ماذا قال ثم حج مبرور في بعض الألفاظ ثم حج مبرور وفي بعض الألفاظ حج مبرور متفق عليه والحديث أخرجه البخاري في باب فضل الحج المبرور واختلف العلماء في معنى المبرور أولا خلنا نرجع إلى حديث أبي رزين لا ننسى برزين قال رزي رزين رزين ولا الضعن ما الضعن ركوب الدابة ركوب الراحلة أو الدابة إن أبي شيخ كبير لكنه يعقل لكن ماذا لا يستطيع حاجة لماذا قالت قال ولا الضعن ولا الركوب ما يستطيع استوي عداب لو ركب عداب بس يسقط طيب قال ثم حج مبرور اختلف العلماء في معنى الحج المبرور خلاف طويل جدا قيل المقبول وقيل الذي لا يخالطه شيء من الإثم وقيل الذي لا رياء فيه ولا سمعه ولذا قال النبي في لما أهل النبي بالحج ماذا قال؟ في سنة ماجه هو حديث صحيح قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة وقيل الصادق الخالص لله تعالى وقيل الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ويكون بمال حلال قال القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم وهذه الاقوال كلها متقاربه المعنى وهو أن الحج الذي وفيت أنه الحج الذي أحكامه ووقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الاكمل ابن عبد البر ذكر اللي قبل قليل قال هو الذي لا رياء فيه ولا سمعه ولا رفث ولا فسق يكون بمال حلال طيب يقول النووي ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي وإذاك ينبغي أن يعتني المكلف بهذا المعنى ما المراد بالحج الممرور الذي تحصل به ماذا تحصل به يعني فضيلة العمل الأفضل أنه أفضل أعمال ويحصل به ماذا يعود المسلم ماذا الحاج من ذنوبك ومن مولدته ماذا أمه من حج فلم يرفث ولم يفسق نعم في حديث عمر الذي يليه قال جاء رجل فقال يا محمد من الإسلام قال الإسلام تشهد إلى أن قال وتحج البيت وتعتمر هذا حديث جبريل مشهور قال وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجناب وتتم الوضوء وتصوم رمضان وذكر باقي الحديث وأنه قال هذا الجبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه الدار قطني وقال هذا إسناد ثابت صحيح رواه ابن حبان ورواه البيهقي وقال البيهقي ثابت قال ابن كثير وهو على شرطهما لكن الحديث مخالف لما في الصحيحين ولذا فهي زيادة شاذة زيادة وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتهم ثم الوضوء هذه زيادة شاذة كما قرر ذلك ابن عبد الهادي في المحرر وهي شادة لا تصح شادة لا تصح نعم. ولو قلنا بها لكان صريحا في أي شيء في ايجاب العمرة وتحج البيت وتعتمر <تصفيق> ثم قالوا عن أبي هريرة أن رسول الله قال العمرة للعمرة كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحديث رواه الجماعه إلا بداود قد أخرجه البخاري في باب وجوب العمرة وفضلها في هذا الحديث الخمسة مسائل أولها حكم العمرة لما تكلمنا عن وجوب الحج وفرضيته بقي أن نتكلم عن العمرة هل هي واجبة ام لا حديث أبي رزين وحديث عائشة وحديث عمر وابي هريرة أنا أشاك الآن في ضبط روزي لعل يتأكد الغالب أنها عندي رزين لكن لعل يتأكد دليل على وجوب الحج وثوابها، وقد ذهب إلى وجوبها هو هو القول المشهور ذهب إلى وجوبها الشافعي رحمه الله جيد العمر العمر ايش قلت لا لا العمر العفو استاشر الحديث دليل على وجوب العمرة وثوابها، وقد اختلف العلماء. في حكم العمراء على أقوى القول أول أنها واجبة وهو قول حنابلة وعند الشافعية هي فرض وهذا هو المذهب الجديد عند الشافعي وينسب هذا القول لابن عمر وابن عباس وعمر وجابر وطاوس من التابعين وعطاء وابن المسيب والسعيد بن جبير والحسن المصري وابن سيرين والشعبي والثوري وإسحاق وداود الظاهري وانتصر له داود وابو عبيد القاسم بن سلام واستدلوا بأدلة اولا استدلوا بحديث حجه عن ابيك واعتمر وليس ظاهرا في الوجوب لماذا لانه جواب على السؤال واستدلوا بحديث عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ولذلك اتى به المؤلف وعليهن ماذا من الصيغ الداله على ماذا على الوجوب عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وأن عليهن تفيد ماذا الإلزام والإيجاب واختار هذا القول البخاري انتصر له وترجم له بباب وجوب العمرة وفضلها واستدل بحديث من حديث عائشة عليهن جهاد لا قتال فيه وفي حديث لم يذكره الإمام حديث جابر الحج والعمر فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت جيد وهو حديث رواه البيهقي وابن عدي والحاكم وفي لفظ أو عفوا هو حديث ضعيف هو حديث ضعيف الحج والعمرة فريضتان لا يضرك أو لا تبالي بأيهما بدأت لكنه حديث ضعيف وحديث أبي رزين كذلك ضعيف عند بعض العلماء وكما ذكرنا القاعده أن, أن الأمر في جواب السؤال لا يدل على الوجوب القول الثاني أن العمرة سنة وليست بواجبة وهي رواية عن أحمد أخرى قول لأحمد آخر وهو قول مالك وأبي حنيفة وهو قول الشعبي ويروى عن ابن مسعود واستدلوا بحديث جابر أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن عمره أواجبة هي قال لا وأن تعتمر خير لك في الرفض الترمذي وأن تعتمر أفضل لك والحديث رواه أحمد والترمذي والطبراني والدارقطني وقال الترمذي حديث حسن صحيح ولكن الحديث ضعفه جماعة من الماء فضعفه البيهقي والنوي وابن الجوزي وكذلك قبله ضعفه ابن حزم وابن حجر كذلك ضعفه في الفتح قال فيه الحجاج ابن أرطات تركه ابن مبارك ويحيى مقطان ابن مهدي ويحيى ابن معيل وأحمد وكذلك تركه الدار القطني ويحيا وابن أرطات مشهور بتدليسه فالحديث, فالحديث ضعيف الشافعي يقول لا يثبت في وجوب, الحج في وجوب العمرة حديث حديث صحيح بل نقل عنه أنه قال ليس في إيجاب العمرة حديث صحيح ولا صريح واضح بل توسع بعض العلماء فقال كل ما ثبت في العمرة صحيح ليس بصريح في وجوب العمره صحيح لكنه ليس بصريح وكلما ثبت وكلما كان صريحا في العمره فليس بصحيح ولذا فالقى والله اعلم القول الراجح ان العمره ليست بواجب وهذا اختيار ابن تيميه رحمه الله واختيار الشوكاني فان كل ما في الاحاديث ماذا ليس على سبيل لهجه ليس وجوبها كوجوب الحج لكن لا لا شك أن إنسان قد يحتاج فيرى القول بوجوب العمرة باب الاحتياط وليس من باب قوة الأدلة في ذلك ثم ختم في الحديث الأخير العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أولاً هذا الحديث ظاهر في ماذا؟ في فضل العمرة وأنها تكفر الخطايا الواقعة بين العمرتين وقد أشار العلماء ومنهم بعبد البر إلى أن المراد بتكفير الخطايا أي خطايا الصغائر وليست ماذا؟ وليست الكبائر وهذا مذهب الجماهير من العلماء وهذا الحديث دليل على فضل الاكثار من العمرة، العمرة إلى دليل على فضل الإكثار من العمرة واستحباب ذلك وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل استكتار من عمره حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم في استكتار من الحج تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقرة والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وفي رواية كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة والحديد وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة والحديث أخرجوا الترمذي والنسائي وحمد صحه الترمذي والصحاب ابن حجر وصحه كذلك الالباني وقد جاء في الحديث عند النسائي في السنن الكبرى وعند البيهقي وهو ممن فرد به النسائي عن الكتب الستة الغازي وفد الله الحاج والغازي والمعتبر وهذا دي على فضل ماذا فضل هذا الوفد وقد كما ذكرنا أن العمرة يستحب تكرارها فضل تكرارها خلافا للإمام مالك فإنه كره تكرار العمرة في السنة فقال يكره أن يكرر في العمرة في السنة مرتين ولا شك أن الصحيح أنه يجوز تكرار العمرة في السنة مرتين أو ثلاث أو أكثر واستدل مالك رحمه الله بأن النبي لم يعتمر في العام إلا عمرته واحدة في باب القادم إن شاء الله في لقاءات الدروس القادمة. النبي إنما اعتمر في كل عام مرة. فاعتمر أربع عمر في حياته في كل ماذا؟ في السنة السادسه والسابعة ثم التاسعة ثم حجة الوداع في حجة الوداع. فقال النبي لم يعتمر في العام إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم ولم يكرر العمره صلى الله عليه وسلم. ولا شك يقولون أن افعاله على الوجوب أو الندب صلى الله عليه وسلم. نحن نقول صحيح. لكن الذي لم يعتمر هو النبي. هو الذي رغب فقال تابعوا بين الحج وعمرة العمرة إلى العمرة ولم يعين لها زمانا ولذا الصحيح أن يقال أنه يستحب تكرار العمره ولو في العام أكثر من مرة لكن الذي كرهه العلماء وقد يكون القول فيه بالكراهه وجيه هو تكرار العمره في السفرة الواحدة واضح فإن النبي كان يأتي في كل عمرة بسفرة فقد يقال بأن تكرار العمرة في السفرة الواحدة مكروه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الباب الذي يلينا كذلك قول النبي ليس له جزاء إلا الجنة ما معنى قال النووي أنه لا يفتقر لصاحبه من الجنزة على تكفير بعض ذنوبه فلا بد أن يدخل الجنة وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وسعة رحمته مسألة لطيفة يقول علماء يجوز العمرة معنى يجوز العمرة في سائر الأيام إلا ماذا إلا في أي مسألة إلا من كان احسنت إلا من كان متلبسا بالحج فمثلا تبين معي الحج المفرد أو القال هذا متلبس بالحج هل يجوز لو جاب مبكرا بقي في مكة هل يجوز أن يؤدي عمرة لا لأنه ما زال متلبسا بالعمرة مع الحج الخلاف في من في المتمتع لو أن المتمتع اعتمر في أشهر الحج وسيبقى الى يوم عرف أو التروية هل يجوز له أن يعتمر هذا في خلاف من قال يكره له ومن قال لا يجوز حتى لأنه متلبس بنسك الحج ومنه من قال إنه ممتع ممتتع فهو أي فعلش أي شيء واضح فمثلا فيها خلاف وإنما ذكرنا هذا القول لأن العلماء من يرى كراهه يرى كراهه العمر في أيام التشريق من علماء يرى كراهه العمر في أيام التشريق يقول تكره العمر في أيام التشريق وفي يوم عربة والصحيح الصحيح أنها تجوز العمر في سائر الأيام إلا من كان متلبسا بماذا بنسك الحج نعم قال رحمه الله باب وجوب الحج على الفور قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد قال وعن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتظل الراحله وتعرض الحاجة رواه أحمد وابن ماجه وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال وعن الحسن رحمه الله قال قال عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار فينظر لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جده ولم يحج فيضرب عليه الجزية ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين رواه سعيد في سننه لطيفتين اولا في مسألة حديث أبي هريرة أي الأعمال أفضل هذا أورده البخاري في كتاب الإيمان وهذا منه ماذا ليستدل به على أن ماذا على أن العمل داخل في مسمى مسمى الإيمان هذا من دقة استنباط رحمه الله وكذلك أورده مسلم في باب الإيمان وهو دليل على فضل التوحيد قال إيمان بالله وبرسوله جيد ودليل على فضل الجهاد لم نذكر مسألة التي قال وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدق أين وجد دلالة؟ وجد دلالة أنه قال ثم أي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله قال ثم حج مبرور ولم يذكر صدق النافل وهذه مسألة خلافية أي ما أفضل الحج النفل أو الصدقة النفل واضح وسيأتي إشارة لها في الدروس القادمة من الشر من علماء من قال الحج النفل أفضل وسدل بهذا الدليل لأنه قال ثم حج مبرور ولم يذكر أنه الحج الواجب ومنهم من قال الصدقة أفضل لأن الصدقه نفعها متعدد واضح بينما الحج نفعه قاصر على المكلف نعم وسيأتي بيان مسألة بتفصيل أكثر إن شاء الله نعم قال باب وجوب الحج عقد المؤلف هذا الباب على الفور باب وجوب الحج على الفور عقده لبيان ما ذهب إليه الحنابلة من أن الحج واجب على الفور وهذا يقولون والحج بعدين يذكرون الشروط الحج وهو هو واجب على الفور لمن كملت له ماذا كملت له هذه الشروط فمن كملت له هذه الشروط فالحج واجب عليه على الفور نعم ذكر حديث ابن عباس قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن حدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد والحديث في سنده إسماعيل بن خليفة العبسي سيء الحفظ وله قد على هذا الحديث ولذا حسنه يعني بعض علماء الحديث الأقرب أنه فيه ضعف ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتظل الراحلة وتعرض الحاجة رواه أحمد وابن ماجه وفي سنده أبو إسرائيل سيء الحفظ قد توبه فالحديث له متابعات فلذا قال بعضما أن بهذه المتابعات تقول يكون حسنا لماذا بغيره؟ حسنا لغيره. نعم. وسيأتي قوله عيسى سمن كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. ما وجد الدلالة في هذا الحديث؟ ها؟ عليه الحج من قابل. إيه. يعني يلزم أنه يحج. قال من قابل طيب أبغى اصوليا يعبر بها العلماء تعبير يقولون القضاء يحكي الاداء فإذا فاذا كان القضاء ماذا واجبا على الفور قال من قابل فاذا فالاداء الاصلي اولى لا يكون على ماذا على الفور نعم لان القضاء يحكي الاداء وقوله من قابل دليل على ان الوجوبه او, أو على ان الحج واجب على الفور من كسر او عرج سياتي في باب ان شاء الله الإحصار رواه الخمسة هذا الحديث وابن خزيم والحاكم والبيهقي وقد سكت عنه أبو داود وابن المنذر والمنذري وحسنه الترمذي وقال النوي رواه أبو داود وأصحاب السنن والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة وعن الحسن قال قال عمر لقد همت أن رجالا إلى هذه الأمستصار فينظروا كل من كان له جدة قدرة ولديه مال ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين رواه سعيد بن منصور في سنه ورواه البيهقي وفي عبد الله بن نعيم بن همام لي الحديث وقد ضعف هذا الأثر ضعف هذا الأثار مسألة الباب هل الحج واجب على الفور أم على التراخي كان الأول الإمام يأتي بالحديث الأول الذي هو ماذا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا كان يولده في هذه الأبواب هي مبنية على مسألة ماذا هل الأمر على الوجوب أو على التراخي أمر الشارع إذا جاء هل هو دال على الفور أم على ماذا أم على التراخي التأخير يعني؟ فالله عز وجل قال ولله على الناس يحجوا البيت طيب فورا أول ما يبلغ المكلف أول ما يستطيع أول ما أعطيه الخطاب وهو قادر ومستطيع أو له أن يتراخى فالآن كثير من الناس يبلغ وعنده القدرة والاستطاعة هل له أن هل نقول يجب عليك الحج أول ما تستطيع أو يجوز لك التراخي هذه مسألة الخلافية مبنية على مسألة الصورية هل, هل الأمر دال على الفورية أم على التراخي اختار الإمام ماذا وجوب الحج على الفور وهو مذهب الاصحاب الحنابلة وهو مذهب مالك والمزني للشافعيه وابو يوسف وجمهور اصحاب ابي حنيفه يقولون هو على الفور وذهب الشافعيه طبعا ادلتهم استاتي ادله الباب هي أدلة الباب وقالوا لان صيغه افعل اذا تجردت عن القرائن اقتضت ماذا خلطت الوجوبة على الفور وذهب الشافعي والأوزاعي والثوري محمد بن حسن ونقله الموردي عن جماعة من الصحابة كابن عباس وأنس وجابر وعطاء من التابعين وطاوس أنه على التراخي وأنه ليس على الفور قال القرطبي رحمه الله في المفهم وسبب الخلاف اختلافهم في مطلق الأمر هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه وهذا أصل تنكشف حقيقته في علم الأصول وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج سنة بعد إيجابه إذا تفهموا من أن يرى, يرى عدم الفور يرى التراخي من أدلة القائلين بالوجوب أدلة حديث الباب ما هو تعجلوا والأصل في الأمر عندهم الفورية فيقتضي الفور حديث من كسر أو ماذا عرج فقد حل وعليه الحج من قابل واضح قالوا من الأدلة عمومات الشرع فإن الله يقول فاستبقوا الخيرات ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قالوا هذه العمومات تدل على وجوب ماذا؟ وجوب الامتثال على على الفور ما أدلت القائلين أنه على التراخي أدلتهم كالتالي أولاً قالوا أنه الأصل في الأمر أنه ليس على الفور إنما هو على التراخي واستدلوا بأنهم قالوا إن الحج فرض سنة ست على التراخي أنه فرض سنة ست والنبي لم يحج إلا سنة عشر واضح فأخره النبي أكثر من عام فلو كان على الفور لما أخره النبي واستدلوا بان واتم الحج والعمرة لله نزلت في سورة في سورة البقرة ونزلت سورة البقرة في أي سنة في السنة خامس أو السادس على الراجع طيب كيف أجاب الجمهور الحناب القائلين بالفرضية قالوا أن الله لم يقول في ماذا واتم الحج والعمرة لا تدل على الفور وإنما أن من ابتدى الحج والعمرة يجب عليه أن يتمها فلا إنما تتكلموا عن التمام لا على الفورية وعدم الفورية واضح؟ وقالوا إن الآية وأتموا الحج والعمرة لله الله القائل التراخي قالوا إن الآية نزلت في ماذا؟ في ذي القعدة من إحصار المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة ماذا؟ في عمرة الحديبية في عمرة الحديبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اعتمر في العام الذي يليه جيد وأنزل الله وأتم الحجه والعمرة لله فقالوا هذا دليل على أنها على التراخي فإن بين حجة النبي وبين نزول آية ثلاث أو أربع سنوات وقالوا لو لم يكن على التراخي لما اخره النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا بأن ضمام ابن ثعلبة وفد على النبي في سنة ست هذا الشافعي وقال النبي في حديث ضمام وأنت حج البيت مرة معنا حديث ضمام كثير مرة معنا في باب الزكاة وفي باب الطهارة جيد فقال وأنت حج البيت فقالوا ضمام وفد في أي شيء في السنة السادسة والنبي إنما حج في السنة العاشرة وهذا كذلك تأخير أجاب الجمهور جيد القائلين بأنه على الفور بأن ضمام إنما وفد في سنة الوفود في سنة تسع وأن آية آل عمران إنما نزلت في سنة الوفود ولله على الناس حج البيت فإن فيها قصة ماذا قصة الوفود جيد وهذا باتفاق فايه الحج لم تنزل إلا في ماذا إلا في السنة التاسعة طيب لماذا لم يحج النبي في السنة التاسعة؟ عام الوفود كان في السنة التاسعة قبل رمضان وبعد رمضان قيل ان النبي ما اخر الحج الا لماذا لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فماذا فعل النبي ارسل عليا وابا بكر وابا هريره وحج بالناس كما سياتي لاجل الا وقال قال قولوا الا يحج بعد هذا العام مشرك فكان النبي هيع البيت لان يحج على التوحيد واذا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج من فوائد وقاس الشافعية الحج على قضاء رمضان فقالوا قضاء رمضان ليس على الفور بجامع الوجوب فيهما فكذلك الحج لا يجب على الفور وقيل والرد عليه أن هذا هو القضاء وليس الأداء الجيد ولذلك فلعل الصحيح أن الحج واجب على الفور لتعدد طرق هذه الأحاديث تعجلوا إلى الحج واعتضادها ببعضها وبعموم الأدلة وقدوم طمام كما ذكرنا كان في السنة التاسعه على الصحيح كما ذكر ابن ذلك ابن كثير جيد. قال ابن القيم أما قول وأتم الحج والعمرة لله فإنها نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيها وذلك يقتضي وجوب الابتداء وإن رجح وجوب الحج على الفور ابن تيمية رحمه الله وابن القيم قال ابن تيمية الحج على الفور عند أكثر العلماء ولو مات ولم يحج وهو قادر اثم إجماعا وقد انتصر لهذا القول الامام الشنقيطي في كتابه اضواء البيان في تفسير سوره الحج نعم نعم الباب الذي يليه قال, في رحمه طيب. نعم. قال رحمه الله باب وجوب الحج باب وجوب الحج على المعضوب اذا امكنته الاستنابه وعن الميت اذا كان قد وجب عليه قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة, فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره قال فحجي عنه رواه الجماعة قال وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الحج وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها فيجزئ, فيجزئ عنه أو أودها عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال جاء رجل من خفعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج يستطيع ركوب والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم قال أرأيت لو كان على ابيك دين فقضيته عنه؟ أكان ذلك يجزي عنه؟ قال نعم قال فاحجج عنه رواه أحمد والنسائي بمعنى قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها رأيت لو كان على أمك, على أمك دين أكنت قاضيته, أكنت قاضيته أقض الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري والنسائي بمعنى وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك وفيها قال جاء رجل فقال إن أختي إن أختي نذرت أنت حجة قال رحمه الله وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله أو لم يستفصله أو وارث هو أم لا وشبهه بالدين قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات, وهو وإن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال نعم قال فحجج عن أبيك رواه الدارقطني قطني قال باب وجوب الحج على المعذوب إذا أمكنه الاستنابة المعذوب المهزول الذي لا يقدر الثبوت على الراحلة إلا بمشقة شديدة وهو مثل ماذا؟ الضعن كماذا كان ولا الضعن باب وجوب الحج على المعذوب إذا أمكنه الاستنابة استنابة عن ينيب غيره ليحج عنه وعن الميت إذا كان قد وجب عليه أي وجب عليه وجب الحج وقد عقد المؤلف هذا الباب لبيان وجوب الحج عن من عجز لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل أو كان معضوبا إذا أمكنه أن ينيب وعما مات ولم يحج وقد وجب عليه الحج ذكر حديث بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم خثعم قبيلة قحطانية ينتهي نسبها إلى كهلان يقول الشيخ البسام تقع ديارها على طريق الطائف إلى أبهى تحد ديارها من ناحية الشمال والغرب قبيلة شهران وتحدها من الجنوب والشرق ديار بالقرب من الأشياء اللطيفة الشيخنا الشيخ عبدالله السام رحمه الله كان معنيا بتمييز الأماكن والبقاء ومعرفتها بما يتميز به الشرح تيسير العلام لعمة الأحكام وتوضيح الأحكام لبلوغ المرام عنايته بهذه الأشياء ودقته فيها وسيأتي كذلك في المواقيت وسيأتي في بعض المسائل في الحج كان معنيا بهذا الباب عناية جيدة وقد يقف على بعض الأشياء بنفسه رحمه الله في المقادير في الزكاة في المقادير في زكاة الفطر في غيرها له عناية في هذا الباب وله اجتهادات طيبة في هذا الباب رحمه الله وغفر الله له أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله في رواية عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن أبي وفي رواية غدات تجمع في لفظ النسائي قالت يعني إن امراه من خثعم غدا جمع قالت يا رسول الله إن أبي أدركته ادركته لحقته فريضة, الحج فريضة الله في الحج وهذا الذي جعلنا نقول البخاري اورده في أول باب في فرض الحج في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال فحجي عنه في لفظ على الراحلة لا يستوي على الراحلة فهل يقضي ان احج عنه قال نعم وفي لفظ عند النساء لا يستمسك على الرحل لا يستمسك على الرحل والحديث رواه الجماعه كما ذكر اخرجه البخاري في كتاب الحج في باب وجوب الحج وفضله كما ذكرناه اول حديث في كتاب الحج عند البخاري ولو قصه وأوردوه في كتاب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة وباب حجة الوداع وأوردوه في كتاب المغازي وأوردوه في كتاب الاستئذان أورد في كتاب الاستئذان هذا الحديث له رواية عند النسائي عند مسلم كذلك عند النسائي لطيفة لم يذكرها الإمام لكن لشهرتها نذكرها قال عن عبد الله بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله صلى الله فجاءتهم رأتهم من خطعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بحج أدركت أبي شيخا كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع في لفظ آخر وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه وقد أورده المخاري كما ذكرنا في يعني أكثر من باب لكنه أورده كامل في باب الاستئذان أن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءتهم رأت شابة من خفعم فقالت إن أبي لواي في لواي شيخ كبير في لواي إن أبي كبير وقد أفند الفند الخرف والشيخ الهريم لأنه لا يتكلم بالماذا لا يتكلم إلا بالكلام المحرف عن سن ماذا صحة الكلام والمفند يقال كلام مفند الذي لا فائدة فيه وقيل الذي لا فائدة في كلامه لكبر أصابه ولذلك قال وفنده هذا القول ابين خطأه ماذا وانحرافه وقد أفند وادركته فريضة الله بالحج ولا يستطيع أداءها لاحظوا في هذه الصورة ما ذكرت سوره العجز ذكرت أفند فقط في الأول لا يستوي على الراحلة لاحظوا فقال رسول الله أفيجزئ عنه هنا لماذا قال يقول قال لماذا أورد الإمام أكثر من لفظ لهذه الجزئية أفيجزئ عنه في الأول ماذا قالت قال فحجي فقط ما سألت هل يجزي او لا يجزي واضح فقال فيجزي عنه ان اوديها عنه في روايه وسالته عن ادائها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رواه احمد والترمذي والصحه والحديث له قصه طويله عند احمد واسناده حسن ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم الى رسول انتبهوا معي انتهى ماذا ذكر الحديث التي فيها سؤال من السائلة الخثعمية ماذا الشاب هنا رجل من خثعم واضح لاحظوا الحديث الثالث الرابع أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي فقالت إن أمي نذرت أن تحج السؤال هنا ليس عن الأب إنما عن الأم جيد الأخير أتى النبي رجل فقال إن أبي وعليه حجة الاسلام حديث الخذعمية رواه ابن عباس وعلي وابن الزبير وفي بعض رواياته انتبهوا معي هذه أن السائل امرأة شابة وفي بعضها أن السائل رجل فهل القصة تكررت في الحج مع النبي مرتين مرة شابة من خثعم أن الأثبت أنها امرأة لأكثر الروايات أو الظاهر كما يقول بالحجر أن السائل رجل وكانت ابنت ابنته معه فسألت ايضا والمسؤول عنه أبو الرجل وهي تقول أبي بمعنى الجد جيد جمعا بين الأذنة ويقرب يقرب ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جميل عن, ابن عباس عن الفضل بن عباس قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه بنت له حسناء وهذه الزيادة لطيفة لترد على من يستدل بهذا الحديث على ماذا على جواز ماذا على أن الحجاب ليس بواجب وأن يجوز كشف ماذا الوجه انتبه معي في الحديث قال وأعرابي معه بنت له حسناء فجعل الاعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء ان تتزوجه وجعلت ألتفت إليها ولعل أرادت يقول من الحجر ولعلها أرادت بها بجدة قد يقول القائل ما فائدة هذا السياق أولا لا تعارض بين الروايتين فإن امرأة من خثعم ورجل من خثعم قد يقول الأب وماذا وبنته سأل نفس السؤال الثاني من الفوائد أن البنت كانت كاشفه وجه لأجل أي شيء لتعرض للنبي صريح في الرواية وهذا يدل يجيب يجاب به على من يقول أن فيه دليل على كشف الوجه فإن النبي ما أنكر على المرأة نقول لعلها كانت تريد ماذا التعرض للنبي وأنكر على من يراها وهو من الفضل فجعل يحرف وجه الفضل الشق الآخر واضح فالاستدلال به ليس من المحكم إنما هو ماذا من المتشابه الذي يجاب عليه لكن لك هذا الدليل من أقوى الأدلة عند بعض من يرون جواز كشف الوجه وعدم وجوب تغطية الوجه هذا من أقوى أدلة مو إنما ذكرته من باب الفائدة هنا حديث عبد الله بن الزبير جاء رجل من خثعم الله رسول الله فقال إن بأدركه الإسلام في لفظ أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه لحظوا معي أدركه الإسلام هذه زيادة أضافها الإمام هنا للفائدة والحج مكتوب عليه أفحج عنه قال أنت أكبر ولده قال نعم قال رأيت لو كان على بيك بي دين فقضيته كان يجزي ذلك قال نعم قال فحج عنه رواه أحمد وهو حديث وبوب عليه النساء باب ما يستحب أن يحج عن الرجل ولده وهو لتفرد تفرد يوسف به وهو مجهول العدالة قال ابن جرير مجهول لا يحتج به ثم ذكر حديث عباس أن امرأة من جهينة رواه البخاري والنساء وقد تقدم معنا هذا الحديث وقد رواه البخاري في كتاب الصيد في باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة وفي رواية اللي لماذا ذكره إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج دلي على أي شيء على جواز النيابة في حج النذر واضح أن يتكلم عن إحكام النيابة قال وفيه قال جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج ليست أمه فهو جائز في كل أحد امرأة أمه أو أخته أو غيره قال وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره ما دل إنه يجوز ان يحج عنه غير وارث فإن النبي لم يستفصل قال حيث لم يستفصل أوارث هو أم لا جيد جاء رجل فقال إن أختي نذرت قد تكون أخته له ولد فيحجب من الأخ فلا يرث فبين أنه ماذا كون النبي لم يستفصل وترك الاستصال في مقام الاحتمال ينزل منزل منزلة العموم المقال دليل على أنه يجوز أن يحج الوالد وغيره الحديث الأخير حديث من عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن نبي مات وعليه حجة إسلام قال أرايت لو أن باك ترك دين عليه أقضيته قال نعم قال فحج عن أبيك رواه الدار وخرجه النسائي ورجال اسناده ثقات وفيه هيثم عفوا فيه شيم هكذا وشيم وقد عن عنه وهو مشهور بالتدريس والحديث الطيب سؤالي لماذا أورد الرواية الأخيرة ليش تيغني عن هذه الرواية الباقية تكرار غالبا الإمام لا يضيف الرواية للي يؤكد معنا وعلي حجة الإسلام ماذا النبي مات واضح الباقين ادركه الحج وهو شيخ كبير لا يستوي على راحلته أم نذره الحج فهذا ماذا في الحج عن الميت جيد الذي ماذا الذي لم يحج حجه الاسلام وهو الذي ذكره الامام معالي الميت اذا كان قد وجب عليه الحج فلاحظوا ان ابي مات وعلي حج ما من حجه الاسلام اي ادرك قادر وقد... ماذا ادرك الحج فحج عن واضحنا. طيب أحاديث الباب تدل على مسائل أولها وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولد أو مستطيع بماله أن يحجج غيره فالقادر على أن ينيب من يحج عنه من ولده أو ينيب عليه من ماله يجب عليه الحج إن كان ماذا عاجزا لكنه قادر بماذا بماله أو بأمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتعمية حج عنه وأقرها لما قالت إن ابي ادركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة فقر على أي شيء أقرها على وجوب الحج على ماذا على العاجز الذي يستطيع أن ينيب غيره أو يحج بماله كان على لأحد أن يحج عنه نعم. فدل على أن الشيخ الكبير أو المريض العاجز لا يلزمه أداء الحج بنفسه لأنه غير مستطيع بل ينيب غيره لأن الحج واجب عليه وهو قول الجماهير خلافا لمالك والليث ابن سعد قال إن هذه صورة خاصة في الخطعمية ولأن الله تعالى يقول ماذا من استطاع إليه سبيلا وهذا ليس مستطيع وهذا قد يمثل بالعام المخصوص أين العموم من استطاع إليه سبيلا أين الخصوص في حديث الخطعمية أفحج عنه أدركته شيخ فريضة الحج أفحج عنه فنقول إلا أن الكبير الذي لا يستطيع يجب ماذا يجب أن ينيب غيره ليحج عنه إما أن ينيب ولده أو من يحج عنه أو من ماله ثانيا جواز الحج عن الميت وهو مذهب الجماهير من الشافعية والحنابلة وغ والحنابلة نام وعندهم أن من تمكن من حج فمات ولم يحج وجب أن يحج من تركته أوصى أو لم يوصي وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وقال أبو حنيف ومالك لا يحج عنه إلا إذا أوصى به ويكون حجه تطوعا عنده مذهب الحنابلة والشافعية أن من مات وعليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر أو وصية وجب قضاءها من تركته أو بها أو لم أو لم يوصي وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة الحقيقة نسأل عنها كثيرا وهي مسألة النيابة مسألة النيابة في الحج. لا صور كثيرة أنا اوجزها طبعا أولا النيابة في الحج مشروع سنقف عند يمكن هذا الحديث النيابة في الحج مشروع وهو قول جماهير العلماء إلا أن المالكية وهو المعتمد عندهم أن لا يحج أحد عن أحد طيب خذوا صور النيابة كذا سريعة باختصار إنابة الإمام الاعظم من يحج بالناس كما أناب النبي أبا بكر, أبا بكر وعلي ولا خلاف بين العلماء في ذلك الثانية إنابة الحي القادر حي قادر من يحج عنه فرضه انابه الحي القادر من يحج عنه فرضه من الحكم اجماع انه لا تجوز الاستنابه لانه حي قادر الصوره الثالثه ما هي انابه الحي القادر من يحج عنه نفله انابه الحي القادر من يحج عنه نفله فيها قول العلماء السريع الأول يجوز حج النفل عن الحي القادر لو كان حيا قادرة وهي نافلة يجوز هذا قول الحنفية وقول المالكيه مع الكراهه وهو المعتمد عند الحنابل لماذا؟ قالوا لأن باب النفل واسع لاتساع باب النفل بخلاف الفرد مقاسوا على القياس مقاسوا على ماذا؟ على الصدقة فتصدق عن امي ماذا قال؟ قال نعم فقاسوا على الصدقة ولحديث شبرمة فإن النبي لم يستفصل هل هو فرض لما قال لبيك عن شبرمة أقره النبي على أي شيء عن الحج عن غيره لكن سأل هل حجك عن شبرمة فرض ولا نفل ما سأله هذا دليله الثاني لا يجوز الحج عن النفل عن, عن حي القادر وهو قول المالكي ومثل الشافعي ورواية عن الحنابي لهذا قول الثاني وقاسوه على إحجاج القادر للنافلة عن إحجاج الفريضة والأقرب والله أعلم عدم جواز أن ينيب قادر ماذا غيره ليحج عنه نفلا لماذا لأن الحج عبادة مالية وبدنية الحج بخلاف الصدقة فهي عبادة مالية ولعدم ثبوت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الرابعة لنابة الحي العاجز اكملوا تكلمنا الحج الحي العاجز عفوا النابة الحي العاجز من يحج عنه فيما لا يرد يا زوال عذره مثل الزمن أو يقاس عليه المعذوب أو الذي نضب الخلقة ماذا؟ الشيخ الفاني الجمهور أنه يجب الحج إن كان يستطيع مالا أو النابة وهو قول الجماهير الخامس قد ذكرنا هذه قبل قليل الخامسه انابه من لا يرجى زوال عذره في اي شيء في النفل ما فصلنا الراجح في النفل لا ينيب واضح رجل حجه حجه الاسلام لكنه شيخ كبير زميل فهل يجوز ان ينيب غيره ليحج عنه سواء ولده او مال نقول الصحيح لا نعم السادسه إنابة من يرجى زوال عذره للحج الواجب واحد مريض لكن إن شاء الله يرجع عذره زوال عذره ليس مرضا مزملا ميؤسا منه فما حكمه الجماهير أنه لا يجوز ماذا لمن عذره مرجوز زوال لا يجوز أن ينيب غيره وقيل يجوز عند الشافعية لكن راجح أنه لا يجوز زنابه طبعا كل مسألة فيها خلاف لكن هذا الأشهر طبعا باب أولى إنابة من يرجى سبعة إنابة من يرجى زوال عذر الحج النافلة ماذا قبل قليل ماذا كنا نقول إنابة من يرجى زوال عذري في الفرط ماذا قلنا لا يجوز أن يليم طيب إذا كانت في النفل باب أولى إنابة المرأة عند عدم المرافق من يحج عنها ما في محرم ينابة المرأة عند عدم المحرم المرافق من يحج عنها سمن يابا مؤقتة هل لها أن تنيب وهي حية نقول لا الحج ليس ماذا واجبا عليها لعدم مسطاعات استطاعة كاملة سئتي بيان حكم المحرمية لكن لا تنيب في ذلك لو فعلت صح لو فعلت لا تنيب لا يجوز النابة يقول لو فعلت فأنابت غيرها ليحج عنها الصواب أنه لا يجزئها لا, لا يسقط عنها وجوب الحج العاشرة حج الوارث عن مورثه جائز أن ينيب فيه فرض ونفل لأنه مات لا. إنابة الميت وصيته وصيه للحج عنه ما حكمه يجب الوفاء بها يجب الوفاء بها طيب الحج من تركه الميت الذي لم يوصي ولم يحج عنه مورثه يجب الحج ماذا يجب الحج من تركه أخيرا إنابة من،, من مات في المناسك ليتم أحد عنه المناسك من مات في الحج مثلا في يوم عرفة أو قبل هل ننيب من يتم عنه الحج الحنابل الشافعي يقول يبني على حج من مات ويحرم عنه آخر، والحنفي والشافعي يقول لا يبنى على حج من مات محرما لحديث الذي وقصته الناقة، فإن النبي لم ينب عنه احدا جيد سيأتي أن من شروط النائب أن يكون ماذا حج حجة الإسلام وأن النائب يكون مما حجه بالغا ماذا حرا طبعا عاقلا مستطيعا مسلما لا. طيب طلنا عليكم نقف هنا مع أنه ما باقي في الأحاديث شيء كان أن نأخذ الفوائد السريعة طيب حديث. طيب مسألة مهمة من أين يحرم النائب. الذي يحج. العلماء من هذه المسألة قولين شهيرة قول أول أنه يحرم من بلد من. المنوب عنه في أنابه في مصر حج من أين من مصر. وهذا مذهب من. الحنابلة جيد وهو مذهب الجمهور والقول الثاني يجوز له أن ماذا أن يحرم من أي مكان فلو أحرم من مكة صح وهو القول الصحيح ما الدليل ها لا في دليل حديث شبروما فإنه سمعه النبيين في طريق الحج ولم يسأله هل احرمت عنه من المقات وكذلك عدم وجود دليل على وجوبه. طيب ما دليل الموجبين. ها النائب يأخذ حكم من المنوب عنه والمنوب عنه من أين يحرم. وهو بدل والبدل يأخذ حكم المبدل واضح. طيب في حديث ابن عباس مسائل لطيفة سريعة انعقاد النذور في العبادات. <تصفيق> الحج ينعقد النذر ثانيا وجوب الوفاء بالنذر إذا أوجبه الإنسان على نفسه ثالثا أن من نذر أن يحج ثم مات قبل أن يفي بنذره فإنه يؤدى عنه وجوبا من ماله إن كان ترك ماذا مالا وإن لم يترك مالا فيستحب لأوليائه قضاءه الرابع جواز القياس في العبادات أين القياس؟ أرأيت لو كان على أمك دين حسن التفهيم وتوضيح المسائل من النبي صلى الله عليه وسلم وصول ثواب عبادة الحج ويقاس عليه العمر إلى من إلى الميت فقال يجزئ عنه استحباب ان يحج الإنسان عن أبويه إذا كان عاجزين عجزا لا يرجى زواله أو ميتين لحديث أرايت إن كان على أبيك قال العلماء يستحب البداية بالأم إن كان تطوعا أو واجبا نص عليه أحمد في باب التطوع في الحج الفائدة الأخيرة التنبيه على وجود وجوه الدليل لمصلحة كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم أسل الله يعلمني وياكم علم النافع ويرزقني وياكم العون الصالح صلى الله وسلم ومبارك على رسوله. الله إذا يسر الله سبحانه وتعالى ليس الأسبوع القادم اللذي يليه أو اللذي يليه قد نجعله الدورة أو مكثبة كما فعلنا في الزكاة خميس إربعة درس عادي خميس من بعد المغرب والعشاء، الجمعة عصر مغرب إشاء إن شاء الله أرجو الله نفعلها في شهر ستة ونفعلها في شهر ثمانية إن شاء الله من باب إنهاء الحج إن استطعنا قبل رمضان أو على الأقل أغلب قبل رمضان يكمل البقية بين رمضان والحج إن شاء الله اللهم صلي وسلم على رسوله إذا في سؤال نقيف. سمش. يعني العمرة ما فيها حديث صحيح صريح في إيجابها كل ما ورد صريحا ليس صحيحا وكل ما ورد صحيحا ليس صريحا في الإيجاب فالأصل كما قال الشافعي في القديم أنه ما في دليل على وجوبه جيد لكن نحن قلنا باب الاحتياط والاصل عدم وجود الدليل الصحيح الصريح يرفع ماذا التكليف عن المكلف نعم. الأصل إلا بقلينا لأن الجواب معادم في السؤال من جهة القاعدة الرسولية الأخرى أن الجواب معادم في السؤال يعني فكان النبي قال نعم ان أيها الناس حجوا في كل عام واضح هذا يحمل على هذا الوجه واضح يا شيخ محمد جيد سؤال جميل ما شاء الله نعم ذكرنا النبي كان بعض أهل الأصول من دقة في الأصول يجيب على المسائل فقية بالاصول ولا يستحضر الدليل ويرى أن هذا فيه نوع من توابية الملك نعم والأفضل الجمع بين القاعدة الأصولية والفقهية مع الدليل. يمكن يعني بي بلا شك إن هذا من من أعظم الأمور في أن يحج للساعة والديه وهذا يؤكد يعني على قضية يعني أبي عامة شؤون الوالدين وخاصة يعني يعني أشياء أن يعتنِسَن بالوالدين هل حجة أم لم يحج هل اعتمرَ أم لم يعتمر جيد بل إن من الفضائل الممدودة أن يحج الإنسان عن ماذا عن والديه كان ح ولو حج حجت الإسلام ولو حجها بنفسه فلا شك أنه مقام عظيم وأفضل نعم حسنت طيب بس الله يعلمني ويأكل مننا في عرض خيوي ويأكل من, من الصحفينج الاجتماع الاجتماع المرحومة وتفرقنا بعد وتفرقا معسومة اللهم صلِّي وسلِّم وبارك على رسول الله السلمة طال عمرك ما رايح الجو عاد ما ال الله